بقالت اليهود أن نَحْنُ نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق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 الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَا فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ Allah على كل شيء القدير. Ve قال موسى لقومه يا قوم ذكروني عمت الله عليكم. إذ جعل فيكم ي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 ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرج منها فان يخرج منها فاننا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.